لأن الإدارة كلها مشاكل الإدارة تحتاج إلى حزم والحزم أكثر الناس يتجاوزون حدودهم قل ده جايب شفاعة أنا رجل لي منصب بعيد ده جايب شفاعة طب الشفاعة دي أنا سأتجاوز مع الحكم الشرعي لك ما عيش عشان خطر ده أنا جاي لك وانت عارف المكان اللي بيني وبينك و... والكلام ده ومش بعيد يجيب له هدية كده ولا كده ولا بتاعه الكلام ده يكسر عينه بيها فالانسان اللي في الاداره لو تجاوز لهذا وهذا وهذا فسدت الاداره فيحتاج ان يصبر يا اخي هذا لا استطيعه معلش عشان خطري يا عم اعمل معروف لا لا يا عم يطلع من دماغي لا عشان خطري وعشان كذا عايز صبر ولا لا عايز صبر والا هتقول خذور مو فكثير من الناس بيتجاوز عشان كده انا بقول نصيحه بقى للشباب القائم على الدعوه اللي ربنا سبحانه وتعالى فتح لهم في الدعوه اياك ان تتلبس بشيء من الاداره اوع دعوتك هتروح ليه لان عده العالم وعده الداعي الى الله عز وجل تختلف عن عده الاداري الإدارة عايزه حزم وأنك لا تجامل، لكن عدة الداعي اللي هو إني يصبر المشتكى، يا الله مش الشيخ أنا فلان قال لي كذا وكذا وشتمني وأحرجني قدام الناس ومش عارفين. أتفضل يا أخو، والتاسعة وسبعين عوزرا، ولا تحمل كلماتا على الشر وأنت جدال في الخير محملة وحسن الظن في الله. وفي أخيك المسلم وحسن الظن ملوش أي مشاكل سوء الظن له مشاكل وابتاعوا والكلام ده وخلاص أدرا فكبوسها يا عم واتزعلش من أخيك وابتاعوا والكلام ده طب أنا دويت الموضوع لا ما دويتش الموضوع أنا كل المسألة صبرته وخلصت لكن المشكلة مازالت قائمة فأنا لو دخلت بقى في الإدارة بأخلاق الداعي إلى الله حبوض الإدارة ولو دخلت الدعوة إلى الله عز وجل بأخلاق الإدارة حبوض الدعو ليه سأكون ساكون حينئذ غليظا لن اترفق مع احد ومش هتلطف مع احد وسك سك الجندل وروح وتطلع في اي شعب من الشعب ما يضرنيش راح فين فمعدش عادش انا رجل مثلا ليه قبول في المكان اللي انا فيه قالوا لي والله عاجلناك نعملك بقى رئيس مجلس اداره المسجد رئيس مجلس اداره الجمعيه طب الجمعيه دي لها نشاطات اجتماعيه للفقراء والمرضى والمش عارف والكلام ده وبتاع انت بقى رئيس مجلس الإدارة واحد جالك والله أنا عايش كذا كذا كذا مش من حقك تاخد ليه مش من حق ليه هو كذا مش من حقك طول لسانه طلعه بره وبعدين خطبه الجمعة الجايه طلعت على المنبر وأتكلم بقى عن احسن الأخلاق وانك أخوك المسلم ما تكسرش في وشه اخوك المسلم تمد حبل الصبر والحلم ومش عارف الكلام ده يقوم اللي انا لسه طرده بره من يومين يقول الراجل ده بيقول إيه ده لسه طاردني من يومين ومش عارف ايه ده طيب يا اخي يعمل باللي انت بتقول فيقوم يسقط هذا الرجل ويسقط الكلام اللي هو بيقوله نظرا لايه عشان حاول ان يحزم مع انه كان محقا في الحزم مش عايز اقول انه تجاوز يعني كان محقا في الحزم وانه هو مرضاه يدي اي بنى ادم لان اللوائح لا تسمح بها وانا معرفش اعمل حاجه زي كده فيبقى اذن انا لما اخلي بقى الاداري يستخدم افاق الداعيه أه وأنا ما بقولش الإدارة يكون بقى غريز ولا يكون الكلام ده لا أبى يكون حازم مش قليل أدب ولا متجاوز ولا الكلام ده حازم حازم بمعنى لا يجامل فهذا الحزن كله يحتاج إلى صبر فعمر الخطاب كان أمير المؤمنين كيف كانت سيرته بقى وكيف كان صبره وكيف كان إذا ضرب بالدرة لا يتغير قلب أحد عليه هذا ما إن شاء الله نعرفه في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى والله سبحانه وتعالى أسألو أن يجعل ما قلته لكم زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. <تصفيق> Zij cool. ja. zitten